أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون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 فَمَنِ ابْتَغَى غَرَّ وَعَذَابِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم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 نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم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 وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ تتقون فقال الملاو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ نُزُلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِن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 أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وَعِظَامًا أنكم مخرجون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 قال رب انصرني بما كذبون قال عَمَّا قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم ما أشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوا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 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُونُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أَيَحْسَبُونَ أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات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 بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخير.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 لا تجأر اليوم إن كن مننا لا تصرق قد كانت آياتي تتنا عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءه بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن كلا تدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكبون، ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر. للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تصحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد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 وَإِنَّ عَلَاهَنَّ نُذْهِبُهَا وَنُغْرِقُهُمْ فِي الْبَحْرِ فَكُلَّ أَمْرٍ مُّسَهَّلٍ لِّلْعَزِيزِينَ ادْفَعْ بالتي هي أَحْسَنُ فَإِذَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْءِ رَبِّ بِكَ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يحضرون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ يعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أسب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فولائكم المفلحون فمن ثقلت فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ جُهَّهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِي كالحود الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما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 كان فريق من أتباع يقولون يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا, وارحمنا خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا İni jazeytümül yüm bima sabrû, anhum anhum hum falazon. İni jazeytümül yüm bima an. هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنا نكم لينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم